وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها السبيل الأوحد لعودة الحياة المطمئنة إلى النفوس والزاد الفريد الذي لا يخيب به حامله والسبب الأقوى لنصرة دين الله تبارك وتعالى وتحقيق العزة للمسلمين وظهورهم على أعدائهم ورفع ورفع الذل والهوان. الذي أصابهم ونزل بساحتهم في هذا العقد الأخير من الزمان وذلك لأن الله جلت حكمته إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه المتقين القائمين بدينه علما وعملا ظاهرا وباطنا ولم يضمن سبحانه وتعالى نصر الباطن ولو اعتقد صاحبه أنه محق فيما يدعيه فالله الرحيم الرؤوف بعباده لم يجعل النصر والعلوة والعزة والظهور والتمكين لأدعياء التقوى والإيمان الذين شغلوا بنعيم الأبدان وتقمصوا زي أهل الخسران وإنما جعل كل ذلك لأهل التقوى والإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل المبارك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان وقال سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فللعبد من العزة والعلو بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه فمن فاته حظ من العلو والعزة فبقدر ما فاته من الايمان والتقوى ومن تحقيق الايمان وثمراته علما وعملا وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب الإيمان يقول الله عز وجل ان الله يدافع عن الذين امنوا فاذا ضعف دفع فإذا ضعف الدفع فبمقابل ما نقص من الإيمان والتقوى وكذلك الحسب والكفاية من الله لعباده المؤمنين هي بقدر ما عندهم من الإيمان وتحقيقه والعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا مخاطبا النبي الكريم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي أن الله حسبك وحسب أتباعك أي كافيك وكافيهم فكفايته له سبحانه وتعالى لهم بحسب تحقيقهم للإيمان والعمل به بشرائطه وبما أمر الله سبحانه وتعالى وكذلك الولاية ولاية الله عز وجل لعبده إنما تكون بحسب ما عنده من الإيمان يقول الله عز وجل والله ولي المؤمنين ويقول تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وكذلك النصر والتعيد الكامل إنما هو لأصحاب الإيمان الكامل والتقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها يقول الله عز وجل إن لا ننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا أيضا أن معيته الخاصة هي لأهل الإيمان وإن الله لمع المحسنين ويقول تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والآيات التي في هذا المعنى عباد الله كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله ويمكن أن نستخلص منها شيئا في غاية الأهمية وهو أنه إذا ضعف إيمان العبد ونقص التقواه نقص حظه وقل نصيبه من نصر الله عز وجل له وتأييده وحفظه كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة فالعبد إذا أصيب بمصيبة في ماله أو في نفسه وكذلك الأمة إذا أصيبت بإدالة أعدائها عليها أو بقهر الفاسقين على الصالحين منهم فبحسب ما فاتهم من الإيمان والتقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ومن نظر في هذه المسألة بعين تدبر وتأمل أدرك هذا الواقع المر للأسف الشديد إذ الخبر ليس كالمعاينة كما يقولون فهذه عباد الله أموالنا لم نصنها عن فتنة الحرام وهذه أعراضنا لم نحفظها من الخنا والآثام وهذه أعمارنا أفنيناها في جمع دنيا الحطام وهذه قلوبنا قد علاها الران وغشاها الظلام وهذه فلسطين ضيعناها بالمنا والأحلام وعرضناها لمساوامة اللئام ولذلك عباد الله قهرنا وهزمنا وأبعدنا وحرمنا وتجرعنا مرارة العيش وإلا وإلا فالمؤمن القائم بأمر الله عز وجل الواقف عند حدوده الممتثل لما أمر سبحانه المجتنب لما نهى سبحانه وتعالى القائم بأمر الله تعالى ودينه ظاهرا وباطنا غالب عزيز منصور مؤيد مكفي مدفوع عنه بالذات ولو جاء اجتمع عليه الأعداء من أقطار الأرض يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ويقول ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتي لكم أعمالكم وقال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ويقول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكينن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض عقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر أمته بالظهور على أعدائها والنصر والتمكين لا يضرها مكر الكائدين ولا خداع المبطلين ولا كثرة أهل الباطل وأنصاره يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ولن يضروكم شيئا ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بشر أمته بالنصر والتمكين والحديث في صحيح مسلم إن الله زول الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي منها وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل عزاً يعز به الإسلام أو ذلا يذل به الكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المدينتين تفتح أولاً رومية أم قسطنطينية؟ فقال مدينته رقل تفتح أولاً أي القسطنطينية، وقد تحقق هذا الفتح كما تعلمون على يد محمد الفاتح العثماني، وذلك بعد ثمانية قرون من إخبار النبي صلى الله من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح. وسيتحقق الفتح الثاني بمشيئة الله عز وجل وإذنه ولبد ولتعلمنا نبأه بعد حين ولكن عباد الله على أيدي من؟ على أيدي من؟ أعلى أيدي, أيدي هذه الأجيال التي خربت الدنيا قلوبها وأفسد الهوى عقولها أم على أيدي من قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم؟ في كتابه الكريم عبادا لنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم جئنا بكم لفيفة وقبل ذلك قال سبحانه وتعالى عبادا لنا أولي بأس شديد فجاس خلال الديار وكان وعدا مفعولا فاللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا وإن كنا منهم فمن علينا بتوبة ترفع بها عن غضبك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 والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عباد الله إن الذل والهوان الذي حل بهذه الأمة المرحومة لا يرفع ولن يرفع إلا بتحقيق الأسباب واتخاذ الوسائل المشروع المأذون فيها وكذلك النصر والتمكين والظهور لا يتأتى لهذه الأمة إلا إذا أخذت بالأسباب الشرعية المطلوبة منا شرعا وقبرا من هذه الأسباب ومن أعظمها أن يسعى كل فرد من أفراد هذه الأمة إلى نصر دين الله عز وجل ونصر الله عز وجل يكون بتطبيق شرعه عز وجل يطبق الشرع على الأنفس وفي الأفراد وفي الجماعة الصغيرة بدءا من النفس إلى الأسرة إلى الحي ويكون هذا التطبيق لشرع الله عز وجل بتحليل حلاله وتحريم حرامه وإقامة شرعه يقول الله عز وجل في هذا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم فإن تخلف نصر الله وهو إقامة شرع تخلف وعد الله عز وجل بتحقيق النصر ويقول الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وهذه الآية عباد الله جاءت فيها مؤكدات لفظية ومعنوية أما المؤكدات اللفظية فلقوله ولا ينصرن الله ينصره وهذا قسم مقدر المعنى يكون فيه والله لا ينصرن الله من ينصره فهذا قسم الله عز وجل لكم وأما المؤكدات المعنوية فلقوله إن الله لقوي عزيز وقد صدق من قال أقيموا دولة القرآن في نفوسكم تقوم على أرضكم ومن أسباب النصر ورفع الهوان الثبات على دين الله سبحانه وتعالى الثبات على دين الله تبارك وتعالى بأن يعض المسلم النواجد على دين الله سبحانه في كل صغيرة وكبيرة في قليل أو كثير جاعل النصب عينيه قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا فلا فلابد لأهل الإسلام أن يثبت على دينهم ولا يمكن للإنسان أن يثبت على دينه إلا إذا ابتلاه الله عز وجل فالاختبار والامتحان لابد أن يكون في هذه الدنيا وإذا امتحن الإنسان فينبغي له أن يصبر وأن يثبت ولهذا لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله قيل له يا أبا عبد الله أيهما أفضل للرجل أن يبتلى أم يمكن فقال لا يمكن حلتا يبتلى فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سائر الأنبياء أجمعين فلما صابروا مكنوا فلا يظن أحد بأنه سينجو أو يسلم من الآلم البتة ومن أسباب النصر ورفع الهوان أيها الإخوة المؤمنون اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق وتشتيت الكلمة لأن سبيل الاجتماع كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته ونتبع السنة والجماعة فهذا هو سبيل الاجتماع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم جماعة المسلمين والانضواء تحت رايتها ونجتنب الشذود والخلاف والفرقة والله عز وجل قد أكد هذا في كتابه الكريم في غير ما موضع من القرآن حيث يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء وقال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وغير ذلك من الآيات واعلموا أيها المؤمنون أن أهل الإسلام لا تجمعهم السياسات وكما لا تجمعهم النعرات الجهلية كما لا تجمعهم التكتلات الجهوية والإقليمية كما لا تنفعهم الشعارات والنداءات والخطابات الجوفاء ما لم تكن هناك إرادة من جميع المسلمين للرجوع إلى كتاب الله والعمل بشرعه كما ذكر الله ذلك في كتابه ومن أسباب النصر ورفع الهوان الرغبة في الآخرة والحذر من هذه الدنيا فالمطلوب الزهد فيها بقدر الإمكان لأن الانهماك في حب الدنيا والرغبة إليها إلى حد الهوس والجنون من أسباب أو من أقوى أسباب تسلط الأعداء علينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وهو نوع من أنواع الربى يقع في البيوع والمعاملات وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يوشك أن تداعى عليكم, تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا يا رسول الله فمن قلة يومئذ نحن قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يوضع أو يجعل الوهن في قلوبكم ويزع الرعب من عدوكم بحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت ومن أسباب النصر الرغبة إلى الله عز وجل والدعاء والتضرع له سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج وابتغاء النصر وطلب التأييد من الله سبحانه وتعالى فالدعاء عباد الله هو ولا سيما في أيام ومواضع الاستجابة كيوم الجمعة لأن من استكبر عن الدعاء أو أعرض عنه أو زهد فيه فهذا متكبر متأله عن الله عز وجل وقد وعده الله تعالى بالدخول النار والعياذ بالله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ووعد الله سبحانه وتعالى حق وصدق فقد أمرنا بأن ندعوه وبأن يستجيب لنا فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فإن الله عز وجل يستجيب دعاء من دعاه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم وكان عليه الصلاة والسلام يقول أبغون في الضعفاء إنما ترزقون وتنصرون, بي وتنصرون بضعفائكم فهذه عباد الله بعض أسباب النصر والتأييد ينبغي لكل مؤمن يريد أن يكون له من الله مؤيد وحافظ فينبغي أن يحقق هذا المذكور لكم والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفق أهل الإسلام لتحكيم شرعه العمل بكتاب الله عز وجل والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم روى الحافظ أبو نعيم في الحلية بسنده إلى إبراهيم بن شقيق أن إبراهيم ابن أدهم رحمة الله تعالى عليه كان في أسواق البصرة يتجول فقيل له يا أبا إسحاق ما لنا ندعو والله عز وجل يقول أدعوني أستجب لكم فلا يستجاب لنا قال لأن قلوبكم ميتة قالوا وما الذي أماتها قال عشرة أشياء عرفتم الله ولم تؤد حقه وقرأتم كتاب الله ولم تعمل به وقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت سنته ودعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه على المعاصي وقلت من أحب الجنة ولم تعملوا لها وقلت من خاف النار وأحرقتم أبدانكم فيها وإذا قمتم من فروشكم تركتم عيوبكم وراءكم وافترشتم عيوب إخوانكم وقلتم وأكلتم نعمة الله عز وجل فلم تشكروا ربكم ودفنتم موتاكم فلم تعتبر بهم ولا شك أن من فرط في مثل هذه الأشياء فإنه لن يجني من الشوكة إلا العنب كما في المثل السائر فالله عز وجل نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يردنا إلى دينه ردًا جميلًا وأن يعفو عنا وأن يبصرنا بعيوبنا. وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشركة والمشركين إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين